إِ أَصحابَ الجََّةِ يَوْمَ فِي شُغُلم فَكِون إَِّا أَحَادَ جََّ فِي يَوْم فِي شُولٍ فَكِبونهُمْ وَأَذْوادُهُم فِي وَلَالٍ عَ الأرائِكِ مُتَّكِئونهُم وَأَدْوادُهُم في ولالٍ على الْ الأأَر لَهُمْ فِيهَا فَاتِحَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاتِحَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ سَلَامٌ قَوْلٌ مِّنَ رب الرَّحِيمِ سَلَامٌ قَوْلًا وَانْتَاظُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَانْتَاظُ يَوْمَئِذٍ الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ أَلَمْ إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي وَأَنِ اعْقُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ هَذَا صِرَاطٌ مستقيم ولقد أضل, وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُم جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ هذه جهنم الذي كنتم توعدون تسلوها اليوم بما كنتم تكفرون تسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلكم اليوم نقسم على أكواههم واستلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكفبون وتشهد أرجلهم بما كانوا يكفبون وَلَنَ شَ أُلَطَمَثْنَا عَ أَعْيُونِهِم فَتَبَقُ الصِاطَ فَأَنَّ يُذصِرون وَلَنَ شَ أُلَفَمَسنَا على أَعيُونِهِم فَتَبَق الصِاطََ فَأَن ماَا أولما تخاهم على مكانتهم fmtتطاعوا مضيا ولا يرجعون ولونسا أولما تخاهم على مكانتهم fmtتطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن عمذ فنن في الخلق وَرَُّ عَفُرونَك إِْحُ فيِي في غَقَ أَفَلَا يَعفِون أَفَلَا يَعفِون وَمَا عََّم النابُ الشعرَ وَمَا يَنبَ غِيلَ وَمَا عَلَم النابُ الشّعْرَ وَنَا يَبَ غِيلَ إنِنْهُوَ إَِّذكرُ وَقُرآنُ مبين. إن هو إلا بكر وقرآن لينذر من كان حيا ويحط القول على الكافرين لينذر من كان حجا ويحط القول على الكافرين